صِرَاطَ النَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ فما أوتيتم من شيء فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإسم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمسهم وَمِنَ الَّذِينَ لَمْ يَكُن لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن رَبِّهِمْ أَن يَكُونُوا أَوْلَاءَ فمن عفى وأصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولى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 من بعده وترى اللّه لمن لم العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترىهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي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 يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ يَسْتَجِيبُ لِرَبِّكُمْ من قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمَ الْأَمْرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ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 السال كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانه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 ستدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم